لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما in <diven> tebede van Aw kerk van de kerk van de kana afuwan,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 وَلَمْ يفرقوا بَيْنَ أَحَذٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تنزل عَلَيْهِمْ كِتَابًا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا ارنا الله جهرة، فقالوا أرنا الله فأخذتهم الصائقة بظلمهم.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 قُرِبَ مِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ ميثاقا غَلِيظًا فَبِمَا نقضيهم ميثاقهم وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ wakkeren bij aiaten Allah en de kers op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 مَا لَمْ به مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً بَا رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا omdat zij niet geloven in de en in Fabr zulmen van degenen die hadden, hadden ze een goede zaak, en ze kregen Nasibilva tiltadana lika filina minumazavan aliema la kimirwasiuna fila ilmi minumu almu minuna yu bima un zila ila ikawama un وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةِ وَالْمُحْتَونَ الْزَكَاةِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُتْقِيْهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أوحينا إِلَى Nabiën van bende, waouwheen naar Ibraïm en Ismaïl en Ispaq en Jakob en de Asbakten Isa وآتينا داود زهورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث إن تهو خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أي يكون له ولد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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ مُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخت falen, isf, ما ترك en يرثها لم فان الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يبين الله لكم أَن تظلوا والله بكل شيء عليم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 وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما السبع ما وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق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 Femanil Turrafi machmezaat in Rajira filli ismijn, fain Allah Rahim. Jazaruna kamada u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 وَإِن كنتم جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِن كنتم مَّرْضَىٰ أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ van de Gaiut, ofwel misten, nساء, dan vind je niets. Dan vormen ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم من عليكم لعلكم تشكرون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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم شنائا قوم على الا تعدلوا يعدل هو اقرب للتقوى واتقوا الله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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه مثنا عشر نقيبا وقال الله إني معكم LA'IN AQAMTUMUS SALATA WA ATAYTUMUZ ZAKATA WA AMANTUMU BIRUSULI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 ان نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه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 وجعلكم ملوكا وَآتَاكُم ما لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَذْبَارِكُمْ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 فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أَنْعَمَ الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أَبَدًا ما داموا فيها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 قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه يتهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا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 لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوت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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعززت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين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 من خلاف أو تقطع أيديهم وأرزلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 القيم والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاءا بما كسبا نکلم من الله والله عزيز حكيم فمن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظلمه وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسهد فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور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 فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعين بالعين وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وَالسِّنَّ قِصَاصٌ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 وَقَفَّيْنَا على آثَارِهِمْ بِعِيسَى بن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَى وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَى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 ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم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 fijn te willen, dan al dan niet. Wat betreft de mensen, die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 ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخسى تصيبنا دائره فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا فيه انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم ان نوم لماكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين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 انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أن أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكسركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل al-qiradat wa al وجعل منهم القرادة والقنазير وعبد الطغوت، أولئك شر وأضل عن سواء السبيل، وإذا جاء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 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أُنزِلَ أنزل مِن من ربك طغيانا وكفرا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 نزل إليك من ربك طغيان و فلا تأسى على القوم الكافرين.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 وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله سالس سلاسة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون 111. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 112. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه 113. والله غفور رحيم 114. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من 111. قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 112. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون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 Qad dzallu min قبل wa dzallu kathiru عن dzallu as-sawaa al-sabil lughna al-lazin kafaroo